يَكُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَى أُولَئِكَ اَضَلَّهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فإن الله عزيز حكيم